124. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأغيام لهم شرك في السماوات 125. إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين 126. ومن أظل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعاء وإذا مشوا الناس كانوا لهم أعداء أو كانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم قال الذين كفروا للحق لم ما جاء هذا سحر مبين أم يقولون افتروه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 أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالده إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ شدًا وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني, أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن صَالِحًا صالحًا ترضاه وأصلحني في ذريتي إني تبط إليك وإني من المسلمين أولئك الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أفل لكم أتعداني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وينك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا الأساطير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 الذين كفروا على النار يذهبت طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق ودمائكم تنسقون واذكر اخو عاد اذ انذر قومه بالاحقاف وقدخلت مذرم من بين يديه ومن خلفه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 فلما رأواه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل وما استعجلتم به ريح فيها عذاب أبي تذنر كل شيء بأمر ربنا فأصمحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُ فِيمَا أَمَّكْنَاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَجَعَلْنَا لَهُ سَمْعًا وَبَصَرًا وَافِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُ سَمْعُهُ وَلَا بَصَرُهُ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ سَمْعُهُ وَلَا بَصَرُهُ وَلَا أَفِيدَتُهُ مِنْ شَيْءٍ إذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله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 وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصقوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا بعد موسى مصدقا لما بين يبيه 119. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 110. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم, من يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس لموجز في الأرض وليس له من دوني أولياء أولئك فِي 124. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعيب خلقهم بقادر على أن يحجي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير 125. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا